بوك تو ديفانوستا شست ستة وتسعون ستة وتسعون. حروف العطف ثلاثة حروف العطف ثلاثة يست يكلك ززيت بجيلك إن من النوم بمجرد أن يدق المنبه انهد من النوم مجرد أن ييدق المنبه <سؤال> استعمل سييكلك من طبة شة أصير متعب بمجرد أن يكون علي عليه أدرس أصير معببا. Я перастану працаваць як толькі мне настане 60 год калі вы патэлефонуеце متى انت ستتصل؟ متى انت ستتصل؟ يك толькі будумець хвілінку بمجرد أن يصبح عندي لحظة من وقت. مجرد ان يصبح عندي لحظة من وقت. يون патэлефонае як толькі ў яго سيتصل هو. بمجرد أن يصبح عنده وقت سيتصل هو بمجرد أن يصبح عنده وقت як متى سوف تشتغل متى سوف تشتغل я буду سوف اعمل طالما قدرت على ذلك سوف اعمل طالما قدرت على ذلك يا буду працювати покуль буду здоровы سوف اعمل طالما انني بصحه جيده سوف اعمل طالما انني بصحه جيده يتمدد في السرير بدلا من ان يعمل انه يتمدد في السرير بدلا من ان يعمل يانا تقرا газету замісто кого каб гатавать انها تقرا بدلا من ان تطبخ انها تقرا الجريده بدلا من ان تطبخ يون сядить у півной заместаго каб ісці да يجلس في الحانة بدلا من أن يذهب إلى البيت. انه يجلس في الحانه بدلا من ان يذهب الى البيت. наколькі я ведаю ён жыве тут. حسب ما اعلم فانه يسكن هنا. حسب ما اعلم فإنه يسكن هنا ناكولكي يا فيدايو ياهو جونكا خواريا حسب ما اعلم فان زوجته مريضه حسب ما اعلم فان يا فيدايو يون بيسبراتسوني حسب ما اعلم, حسب ما أعلم عاطل عن العمل حسب ما أعلم فإنه عاطل عن العمل. يا، برسبالا، إنكشبي يا لقد راحت علي نومه وإلا لكنت حسب الموعد. لقد وإلا لكنت حسب الموعد. يا، <تصفيق> برپوستيلا لقد فاتني الباص والا لكنت حسب الموعد لقد فاتني الباص والا لكنت حسب الموعد يا ني لم اجد الطريق <تصفيق> والا لكنت حسب لم اجد الطريق والا لكنت حسب الموعد